بسم الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم مغفر الله لنا ولكم مسلمين أجمعين هذا يسأل عن قول السلف أن القرآن حادث الآحاد قديم النوع حادث الآحاد فهل يجوز أن نطلق على كلام الله أنه قديم أيضا؟ الكلام من حيث الأصل والنوع قديم فالله عز وجل جل وعلا فالأزل وفيما لم يزل متكلما متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى أما أحاد الكلام أما أحاد الكلام فهو حادث كما قال الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث محدث والمراد هنا بالحدوث أي تكلمه سبحانه وتعالى بما به وقت كلامه به عز وجل فتكلم بالتورات ثم تكلم جل على بالانجيل ثم تكلم سبحانه وتعالى بالقرآن هذا هو المعنى وما من حيث أصل الكلام فهو قديم والمراد بقديم أي أزلي فهو سبحانه وتعالى بصفاته جل على أول ليس قبله شيء أول ليس قبله شيء ولا يقال إن إنه اتصف بالكلام بعد أن لم يكن متصفا به تعالى الله عن ذلك بل الكلام قديم أي أزلي فهو جل وعلا بصفاته ومن الكلام أول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى وهذه اللفظة في في, في, في, في باب الصفات جاءت في الحديث في سنة النبي داود فيما يقوله من دخل المسجد عود بالله العظيم وبجه الكريم وبسلطانه القديم وبسلطانه القديم نعم حسن الله إليكم هذا يسأل عن هذه الأسماء هل نثبت لله عز وجل الفرد المعطي المجيد الفرد يخبر عن الله سبحانه وتعالى به لكن لم يأتي في آيات الكتاب العزيز وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على إثباته اسما لله لكن من حيث المعنى حق ويخبر عن الله به دل على ذلك اسمه الأحد والواحد والوتر كلها تدل على هذا المعنى والمجيد ثابت في القرآن الكريم رحمة الله عليكم رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد إنه حميد مجيد فالمجيد ثابت في القرآن وثابت أيضا في السنة ومن ذلك ما جاء في التشهد ما جاء في التجهد. اللهم بارك وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. فوثابت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكذلك المعطي ثابت في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويسأل أيضا عن الدليل على علو الذات الدليل على علو الذات يقول عنها ابن القيم رحمه الله, رحمه الله تعالى في النونيه يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بالألفان يعني الأدل على علو الله سبحانه وتعالى بذاته بالمئات بالمئات في كتاب الله والسنة نبيه عليه الصلاة والسلام دل على ذلك الكتاب والسنة بمئات الأدلة من ذلكم قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والصعود إلى أعلى تعرج الملائكة والروح إليها العروج إلى أعلى تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين النزول من أعلى بل رفعه الله إليه الرفع إلى أعلى ومثل هذا كثير ومثل هذا كثير في القرآن وفي السنة دال على علو الله سبحانه وتعالى ذاتا فوق عرشه نعم السلام عليكم هذا يسأل يقول هل يجوز الدعوة لصلاة الحاجة بعد صلاة الجمعة لنصرة الإسلام والمسلمين العبادات والقربات وطلب النصر من الله سبحانه وتعالى يكون بما شرع كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فأي عمل يريد به العبد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى اولا يتطلب دليله من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن عليه دليل فلا يعمل به ومثل هذا العمل لا أعلم عليه دليل في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين